عصابة. قصة قصه محمد سليمان الحوار تامر ابراهيم جوزيف فوزي تحت اشراف دكتور ايمن عبد الرحمن كلمات المقدمه خالد حلمي كلمات النهايه ملاك عادل الالحان محمد عبد المنعم التوزيع الموسيقي باسم منير الهندسه الصوتيه هشام بلال اتخطف تنحت اتخطفه وبقيت رئيس عصابه بالصدفة Ik ben ik ben niet te ik زعيم عصابة، إخراج تام الحصول برعاية اتصالات اهلا بكم أعزائي المشاهدين وكل سنة وانتم طيبين ضفنا النهاردة في برنامجكم كاتب ولكن هو الروائي العالمي المعروف بمؤلفاته وكتاباته البوليسية المتميزة الكاتب الكبير حسين أبو المجد دبوس اهلا أهلاً يا أستاذ راديو الورق أستاذ حسين أبو المجد دبوس، تجربتك في الكتابة واهتمامك الخاص بالرواية البوليسية، يا ترى ابتدت إزاي؟ معلش بس هو في خطأ يجب تعديله، بس مهاش اهتمامك بالرواية البوليسية، اسمها عشقك أو إدمانك للكتابة البوليسية، لأن في فرق كبير قوي بين الحب والعشق في فرق بين واحد بيتعاطى مخدرات وواحد مدمن مخدرات مش كده ولا إيه؟ طبعاً طبعاً في فرق وعفواً لو كنت أخطأت في اختيار عمق الكلمة <تصفيق> أه. أه. واسمح لي أسألك ابتدى ازاي عشقك وإدمانك للكتابة البوليسية؟ برضو معلش في خطأ أيضاً يجب تعديله هو مش ابتدى ازاي لانه هو كان موجود في الجينات الوراثيه بتاعتي موهبتي الكتابه ورثتها عن جدي دبوس في الاساس ودبوس ده مش اسمه اللي اتولد بيه لكن اشتهر بيه بعد كده معقول طبعا <تصفيق> جدي يا الله يرحمه كان عنده مطابعه صغيره وكان في نفس الوقت غاوي يكتب شعر فيه لمحات بوليسيه تخيلي شعر بوليسي يعني أنا أول مرة أسمع عن الشعر البوليسي هو أصله قبل ما يطلع معاش كان اشتغل قامين شرطة لفترة وكان متأثر بالمجرمين والزباط عشان كده كتب في المنطقة دي أي قصيدة بيكتبها كانت بتحمل في طيها اللغز وعلشان يوصل أشعاره للناس كان بيعمل حاجة غريبة جدا. آه كان بيعمل إيه؟ كان بيطبع أصدته في المطبع بتاعته وكان بيدبسها جوه كتب التلاميذ اللي جايين يجلدوا كتبهم عنده في المطبعة طول اليوم يدبس اشعاره جوه الكتب والموضوع ده خلاه اشتهر جدا واطلقوا عليه لقب <تصفيق> <تصفيق> اللي أنا بتشرف بحمله لحد النهاردة فعلاً دي معاناة؟ لا لا مش معاناة وبس دي <تصفيق> دي قصة كفاح لازم تتدرس ويا ترى حضرتك فاكر حاجة من أشعار جدك البوليسية؟ طبعاً في قصيدة كانت من أقرب القصايد لقلب جدي كتبها بعد ما شايته كانت هتتسرق بتقول ايه؟ تلعو الحرمية على المواسير طلعوا الجريمة في دمهم عاوزين ينطم الشباك ويقلبوا شقتي كلهم يا سلام آه لكن البوليس كان بالمرصاد واقف لهم عامل كمين جوا الشقه وقبض عليهم لانه كان موجود من قبلهم <تصفيق> الله الله إيه <الله> <الله> لقب <إلقى بعدها>؟ مش معقول <تصفيق> <تصفيق> طيب يا ريت تقول لنا بقى ايه اخر اخبارك الفنيه قصدي الادبيه الحقيقه احب اطمن قرائي اني قربت انتهي من كتابه روايتي الجديده السرداب المفزوع سر... سرداب ايه ومفزوع على فكره انت محتاج عنوان احسن من كده يا سيبابا <تصفيق> معلش يا ستي ايه ايه في خطا يجب تعديله ايه ما ينفعش كمذيع محايده انك تمخدي اعمالي وما ينفعش تقوليلي يا بابا حتى لو كنت أبوك فعلاً يو كفاية كده يا بابا آه. وهي مذاكرة انت صدقت ان احنا في برنامج حقيقي ولا ايه دي بروفا يا رانيا بروفا عشان لما رويت الجديرة تكسر الدنيا ويدعوني في التلفزيون أبقى عارف حقول ايه وما تلاكلكش طيب يا سيدي طب خلصها وانشرها وتكسر الدنيا الاول وبعدين نبقى نعمل بروفات الواحد لازم يكون مستعد دايماً مسألت النص اللي دي مش مشكلة جزعة عمتك نجاتي حيموت على أي حاجة بكتبها ما أنت عارفة؟ هو صحيح سئيل ورزيل وسماوي زي الواد أحمد اخوكي بالظبط لكن نستحملهم هما الاتنين وقابلنا لله إلا هو في أحمد صحيح عند قضية الرجل المتهم بقتل جزخته إيه ده؟ يا النهاردة؟ مم. يا النهار ملو شلون؟ محكمة؟ الدفاع يتفضل احمد حسين ابو المجد دبورس المحامي عن المتهم اتفضل ادخل في الموضوع سيدي القاضي بعد بحث وتدقيق طويلين جاء اليوم الحاسم للمتهم جاء اليوم الذي يقدم فيه لعدالتكم جميع الادله التي تثبت براءه موكلي محروسة ابو الليل من قتل زوج اخته زناتي ابو الليل ودي مذكره دفاع شامله على الادله احب اقدمها لعداله المحكمه ايه ده يا استاذ سرداب المفزوع تاليف حسين ابو المجد دبوس والدك ده ولا ايه ما هو والدي بقى دي محكمه يا استاذ مش ردد اطفال انت جيت تدافع عن المتهم ولا جيت تعمل دعايه لوالدك سيادتك انا بطلب التاجيل انت طلبت التاجيل قبل كده 12 مره وكل مره بحجه مختلفه المره دي خلاص الحكم بعد المداوله كده كتير يعني مش بس تاخد اوراق القضيه بتاعتي تقراها وتنسى ترجعها كمان تنسى مسوده الروايه بتاعتك في الملف الراجل ده ضاع بسببك وخد مؤبد طيب الحمد لله الحمد لله والله انت المفروض تشكرني يا بني لو كنت رجعت المذكره الفشله اللي انت كنت كاتبها كان زمان الراجل خد اعدام انت عايز تقولي ان محامي فاشل حد كبسرتك يا بني حد كبسرتك انا بتكلم عن المذكره فاشله ونص كمان ولما هي فاشله بتقراها ليه عشان موضوع القضيه عجبني القضية فيها اللغز أو حالي بروية السرداب المفزوعة اللي حتقلب مصر تاني روايات بوليسية مش كفاية الخمسة اللي قبلها بدل ما تترازل عليا زي جوز خالتك نجاتي امقاراها يمكن المرافع اللي آخر هتفيدك في النقط اللي تخبطك عربية مش عكس السير يا فاشل انت وهو بابا زعي العصابة برعاية اتصالات هلو ايه مامي انت فين يا شافكي يا حبيبتي مامي انا عدقل يا هون طيب يا حبيبتي انا رايحة لفلة عند جدك توفي خلص الشوفين بتاعك وتعالي على هناك وعلى مهلة كنت سائق مش نقصين حوادث انت الاسبوع اللي فات بس فكسر اربع عربيات مامي مامي حبيبتي طمني انا سائق على مهلة جدا <تصفيق> بالدنيا. انا مش حسكت حكلمه مدير الامر مش هنسيبك ده استهتر بروح الناس ايه ده انت وهو ايه اللي حصل الاناسة دي حضرت الزابط ساقة وهي بتتكلف الموبايل لبستنا كلنا ببعض عربيتي باتخوردة يا باشا انا حكلم جدي توفيقنا حنوح وخليه قلب الدنيا بيه بتاعتي ما بقتش تنفع حتى تبقى كره ايه ده هو حضرتك تبقي حفيد التوفيق بيه صح حضرنا حنوح للنشر ايوه واضح ان حضرتك مثقف اوي ومن عيله مثقفة كمان اخويا الروائي حسين دبوس اهلا وسهلا انا ممكن اعرفه على جراند. داد فوق يا ابني <تصفيق> في حد يعمل ناس محترمين كده وانتوا شايفينك تتكلم في التليفون ويا سايقه هديوا السرعه شويه مش تخلوها تتوتر خدوا مع الحجز عسكري ما هاتوا اللمسه عصير لو <تصفيق> اهلا يا نجلاء اتفضلي اسفه اني جبت لك الفيلا من غير ما عاد يا توفيق بيه انت تيجي في الوقت اللي انتي عايزاه خير يا نوجا الكينج هو اللي بعتني ليك اه الكينج والكنج ليه بعت مرسال ما يجيلي هو على طول أصله محرك شوية من حضرتك طبعاً لأنه عايز نسبة اكبر في العملية الأخيرة لكن أنا قلتلك وديني بكررها لك أنا مش موافق ولو حاب يلعب من ورايا يستحمل اللي هيجراله يا نحنوح بيه أصلاً من غير أصل ولا فصل الإنسان النظيف شغله نظيف والانسان اللي بيش نظيف اكيد شغله بيش نظيف اظن دي معروفه اهلا اهلا اهلا يا حسين ازيك يا اخويا اتفضل انا مش قاعد اتفضل يا جمالات انا جاي اشوف فين جوزك نجاتي اللي بينفض لي الله في ايه بس يا حسين استهدى بالله يا اخويا وقول لي في ايه يرضيكي اتصل بيه اربع ايام مش بيرد عليا ومش لي البريد الصوتي معلش يا اخويا تلاقيك كان نايم ولا حاجه طيب اربع ايام ليه من اهل الكف ولا اللي عايزه في مصلحه ليه مالك يا حسين في ايه صوتك خرم طبلة ودني وانا نايم اه طبعا اول ما سمعت كلمه مصلحه طلعت جري طب هولا هتشتري يا فتاح عليم الله الغني عن مصلحتك يا سيدي ده أنا جايب لك اللي لك المطبعة ويكبرها لك ويخليها تنافس أكبر دار نشر في العالم اشتر يا رب السردام المفزوع بقلم حسين أبو المجد دبوس. رواية تاني تعريفك برضو انسى انسى يا حسين في ناشر جاهل زيك يرفض رواية قبل ما يقراها مفيش ناشر بيره النهاردة يا حسين عايزنا أنشور لك؟ يبقى أعمل معاك زي ما بعمل مع أي كاتب مبتدئ تدفع أنا كاتب مبتدئ؟ يا نشر تحت بير السلم؟ ولما أنا من تحت بير السلم جاي لي ليه ها؟ أنت المفروض تشوف لك نشر كبير يليه بالمهام؟ أنت بتقول فيها ها. أنا الحق علي اللي فضلت المطبعة المعفنة بتاعتك مع أن أعظم دور النشر وأولهم دار نحنوح بيتصلوا بيها كل يوم بيترجوني احول شغلي عليهم بقدرنا حنوح بتترجك انت يا ريت يا ريت بس الموبايل كان معايا عشان اوريك الارقام خلاص يا نجاتي خلاص يا اخويا عشان خاطري اتبحلوا عشان خاطري انا مش قلت وهي تضرب وتقعد تنكد طول عمرك لا لا لا ما تتحديش عليها يا بنات لا, لا لا لا لا لا انا عارفه طول عمره ندل حقير الظهر رواج جديدة هتبقى نصيب دار نحنوح <تصفيق> ما هتكذب الغطاس يا ابو ناسا حتشوف أنا جاتي هتشوف ده اللي قاله نحنوح بالظبط هانجلاب أيوا يا كينج يبقى هو اللي جان على روحه هو اللي اضطريني اعمل كده هتاخد العملية كلها لحسابك لا <تصفيق> ده مش كده وبس ده لازم نحنوح يبعد عن طريقي وللابد